بسم الله الرحمن الرحيم وان الناس عرقا وان ناشفاته نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا بنت مدبرات امرها يوم تظلف الراضفا تتبعها الراضفه قلوب نيام دفوا فصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنما عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم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 فأنتم أشدت خلقا أنست ماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج رحاء والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماء عبال أرشاها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما شعى فضرزت الجحيم لمن يرى فأما نمت الحياة الهنيا فإن الجحيم هي المكوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المكوى يشألونك عن الساعة أيان مرشاها فيما أن إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يرونها لم يلبتوا إلا عشية أخرى